حفاظا على هذا نكتفي بالإجابة عن سؤالين بقدر ما يمنح الله سبحانه وتعالى من قدرة موضوع ليلة القدر هل هو ثابت يعني على طول إذا كان الثلاثة وعشرين أو ليلة السبعة وعشرين يبقى دايما هو ليلة الثلاثة وعشرين أو سبعة وعشرين الواقع انه هذا الموضوع كسر فيه تام وقد قال وردت الاحاديث النبوية الصحيحة تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل العشر الأخيرة من رمضان كان يعلن حالة الطوارئ في البيت كان يوقظ أهله يعني حتى الإنسان إذا كنت حريص أنك تمنح أهلك مما تملك من هدايا تستطيعها من أمور الدنيا فلا شك أنك عندما تمنحهم فرصة من الثواب والاجر ان هذا اعظم مما يمنح من هدايا الدنيا فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ اهله في هذه الليالي المباركات احياء ليلة القدر ليكون ولو بصلاه العشاء والترويح والفجر في المسجد في المسجد بعض العوام يظن انها طاقه من النور تنفتح في السماء وأول ما يشوف الطاقه كده مدوره على طول يدعو هذا غير صحيح ان ليله القدر هي لحظه تجلي لحظه اشراقه من الله سبحانه وتعالى يعني ملهاش علامات ان انا اشوف السماء فيها ايه او فيها ايه لا قد تكون في المسجد ولا ترى السماء خالص فكل ما حاول العلماء أن يجمعوه من الاحاديث من علامات لهذه الليلة هي مجرد محاولات ولعل الرأي الصحيح ما أشرت إليه من أن الله اخفاها حتى ينشط ويجتهد المسلم في إحياء كل ليالي رمضان فهي ليلة منتقله وليست ليلة ثابتة يعني قد تكون السنه دي في الليلة واحد وعشرين او تلاتة وعشرين او خمسة وعشرين او قد تكون في ليله زوجية بل ان بعض العلماء قال انها تنتقر خلال الشهر كله خلال الشهر كله فالمهم ان ينشط العبد في العبادة الشيء الثاني الموضوع الثاني شيء مؤلم نلاحظه في البدر البدرشين وهو ان اخواننا التجار في عدد كبير منهم لا يتحرى خوف الله في موضوع الزكاه كثير منهم يخرج الزكاه بما يسميه البركه يعني مثلا عنده تجاره بتاعته مليون جنيه بضاعه وفلوس سائله وفلوس في الدرج وفلوس في البنك ها وفلوس في البيت طيب المليون جنيه عليه زكاه كام خمسة وعشرين ألف يروح مطلع خمسه الاف يفكهم ويعملوا هيصة قدام المحل والدكان انا بطلع الزكاه وقد سبق انني تكلمت عن موضوعين مهمين في البدرسيه منذ سنوات طويله يعني تكلمت مرات على منبر الجامع الكبير وعلى منبر العجمي وعلى عمر بن عبادل. كل معظم منابر البدرشين الكبيرة الموضوعين دول مصطين ابتلي بهما كثير من اهالي البدرشين البلوه الأولى موضوع الزكاة زكاة المال انه ما يحسبش بالورقه والألم وما يطلعش حق ربنا وعمل حج بيت الله الحرام وعمل يعني بتاع ربنا وهو بياكل حق ربنا عنده تجارة واموال وبضاعة باثنين مليون جنيه طيب يبقى عليك خمسين ألف جنيه تطلع خمس تلاف ولا ثلاث تلاف ازاي ازاي يبقى يبقى انت كانت حق الناس الغلابة دول الموضوع التاني اللي منتشر في البدرشين في البدرشين وللاسف الشديد موضوع الميراث اكل ميراث البنات أو الاخوات الحج لما يموت يجي ابنك كبير يستولى على التركه وعلى التجاره وما يديش لاخواته البنات أي ابدا مستحقات هذا ايضا منتشر في عائلات البدرشين ولذلك تجر من دول يصل إلى مرحله كبيرة جدا وسراء واموال والعياذ بالله يبتلى يبتلى بالامراض يبتلى بالمحامين اللي ما بيعرفوش ربنا الضلاليه يبتلى بباب اللو والاشعات المقطعيه والرنين المغناطيسي يبتلى بمرأة طلع روحه يبتلى بابن للاسف مش مظبوط يضيع التركه واللي فيها ها فدول موضوعين منتشرين في البدرشين موضوع الزكاه وعدم اخراج الزكاه بدقه لابد للتاجر انه يحسب كل سنه هجريه مش ميلاديه لان الميلاديه تضيع حداشر يوم على الفقير والمستحقين يحسب كل سنه هجريه البضاعه اللي عنده كم تساوي النهارده الاموال اللي عنده في البنك الأموال اللي في البيت في نفس التاريخ إذا كان يوم واحد رمضان يوم خمستاشر رمضان يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم اول محرم زي ما هو بدأ زي ما بدأ اكتمل النصاب أول سنة فيحسب الديون نعير ديون ميتة لا أمل في رجوعها دي يسقطها خالص ما تتحسبش وديون حيه عند زميله فلان بيبعت ياخد فلوس يكمل بيها الشيك اللي هيدفعه وحيجبها بعد شهر بعد ثلاثة ايام بعد شهرين ده كانه عندك تطلع عليه الزكاة فالديون لك وعليك تتحسب من الوعاء ثم بعد ما تصفي كل اللي ليك واللي عليك بالالم, بالألم الحاسبه اثنين ونصف في المية شوف عليك عشر تلاف زكا عليك خمسين ألف جنيه زكاه عليك ألف جنيه تبتدي تدفع للفقراء والمساكين وللأصناف التي ذكرها الحق سبحانه وتعالى موضوع في سبيل الله تكلمنا عنه من قبل وبعض الفقهاء عندهم جمود فكري يقولك سبيل الله يعني الجهاد يعني أنا أخذ أموال الزكاة أوديها لوزير الحربية ولا للقائد العام المشير طنطاوي وقلوا أنا عليها خمس تلاف زكاة طلعت ألفين ودي ثلاثة خدوم لا النهاردة الجيش والجهاد أمور منظمة وليها ميزانيات في الدولة ما إيش لا تعتمد على زكوات الأموال ومن هنا وكما ذكرت من قبل أجاز العلماء علماء السلف والخلف اخراج الزكاة في المشروعات الخيرية التي تدر منفعه على الأمة يعني احنا لما عملنا الرعاية الإسلامية المشايه اللي عند المستشفى عملناها من أموال الزكاة وبفضل الله جددت من شهور لما عملنا المشايه التانية اللي عند المزلقات هذه منفعه عامة منفعه عامه لما عملنا مستشفى الرعاية الإسلامية منفعه عامه لا مانع من انفاق الأموال الزكاة في المنافع العامة من مستشفيات ومن دور تعليم تنهض بها الأمة وأظن الآن البلد احوج ما تكون إلى وقوف رجال الأعمال بعدما خلت من الدوله الدولة وخزانة الدولة بعد تهريب كل من استطاع أن يهرب أمواله خلال شهر فبراير ومارس وأصبحت الآن كما ترون كلما عزمت الحكومة على رفع مرتبات الموظفين في الحكومة أو القطاع العام قطاع الأعمال لا تجد أموال عندها ترفع بها لا تجد أموال القطاع الخاص ما تدرش تجي جنبه أنت تاجر عندك عامل العامل بياخد ربعمائة جنيه ومبسوط وفرحان يجي الحكومة تقول لك لا ادي له 700 أو ادي له 800 طب ادي له من ايه اديني وانا ادي له اديني وانا ادي له انا عندي عمال بعد العمل دي العامل 500 جنيه ومبسوط تيجي تقول لك ادي له 800 ادي له من ايه ما هم الارسين اللي بيجوا والعمال بياكلوا واحنا كلنا بناكلوا مصدر عيش للكل فاصبحت الامور معقدة فاصبح الان لو انه اقيم لبالفعل كما قلنا من قبل وزاره للزكاه تتولى جمع اموال الزكاه بدقه من امناء مش من وزراء كالسابقين ها لا من امناء يقومون على جمعها ويقومون على صرفها فيما نصت عليه الايه القرانيه من سوره التوبه والله يقصر الخير يكسر الخير سيدنا عمر بن عبد العزيز لما عدل لما عدل في الدولة ماذا حدث جمع أموال الزكاة ووزع الفقراء ما بقاش لقي فقراء مش لقي الناس ربنا غناها بسبب العدل بسبب العدل فنادى من كان عاملا لنا وليس له زوجة فزواجه على بيت مال المسلمين أي موظف في الدولة مش قادر يتجوز يجي يأخذ المهر من هنا من خزينة الدولة وزوج للشباب وبقي المال فنادى في الناس من كان عاملا لنا وليس له دابة فدابته على بيت مال المسلمين اللي ما عندهش عربيه يديره عربيه دابة يعني يعني وسيلة انتقال إذا كان زمان الحمار والحصان والجمل والناقة النهاردة العربية كم يعاني أهل البدرشين في الصباح الذين يتوجهون إلى الجيزه ومصر بسبب انتقالات معاناة فوق الطاقة وكم يعاني يعانون في العودة ويشوف مشكلة المنيب نص ساعة عشان تعبر المنيب لغياب الأمن لغياب رجل الأمن في المنيب بعد أن كان يشير للسواق بالقلم كده يسمع ويطيع النهارده اربع ميكروبوسات واقفين يحملوا ومش واقفين في اماكنهم ولا في الموقف وانما واقفين يخطفوا الزباين ليه فيش نظام هل الثوره معناها الفوضى هل الثوره معناها الفوضى لا وجد من كان يظن ان الحراميه هم الكبار بس فهو مخطئ والله ابدا ابدا الكبار بس لا كله مستعد يبقى حرامي اللي عنده حته يوسع بيها بيته من أرض الدولة ياخدها اللي لقى حته من أرض الدولة يعملها مشروع ياخدها كله مستعد لأنه جيل لم يتربى على القرآن ولا على السنة ولا على مراقبة الله عز وجل جيل ما ترباش على الخوف من الله فعايز العصايا والعصى الغليظة وإلا لن ينتسل أبدا للنظام ودينا بنعاني لا تستطيع تقضي مصلحه ابدا مقاومه الفساد الفساد موجود في كل مكان ولن يعود ولن يصلح التغيير الا بالعوده الى الله الا بالرجوع الى الله الا بتدريس الدين في المدارس مش ياخد لكتب ايام مبارك لموا كتب الدين كلها من المدارس وحرقوها تنفيذها لاوامر امريكا واسرائيل باعتباره حارس لامريكا لا وإسرائيل كما قال فيما نشر يقول أنا خدمتهم ثلاثين سنة بإخلاص وبعد كده يسيبوني تلاتين سنة بإخلاص وبعد كده يسيبوني كده يا ريتك كنت خدمت نفسك وخدمت ربنا يوم واحد كان ربنا نجاك كان حط الخوف في قلبك منه مش تقول أنا خدمت أمريكا واسرائيل تلسئين سنه باخلاص في واحد يخلص لعدوه الحيوان يخلص لعدوه الحيوان يعرف من صديقه ومين عدوه وإحنا إلى الآن مش عارفين مين عدونا من قدر اللعب في المخ من قدر اللعب في المخ الجيل الجديد لا يعرف مين, مين عدوه ولا مين حبيبه يعني الأمور وصلت اذكر والله يعني معلش احكيها الحكايه اخونا الدكتور اسامه العبد هذا رئيس جامعه الاصغر وكنت انتدبت يدرس عندي في الكليه وانا عميد الكليه في معهد عملناه جديد عشان يخرج مقيم الشعاء ياخذ سنتين بعد السنويه الأزارية ويطلع مقيم الشعاء يعني ياخد قران وياخد فقه وياخد احكام الصلاه والطلاق والحاجات اللي بيسال فيها الناس عشان المجاميع الصغيره نبعدها عن كليه اصول الدين والشريعه ونطلع مستوى علمي عالي هكذا كانت الفكره وشاركنا فيها باجتماعات لا عصر لا ومذكرات ليل ونهار المهم اشتغل المعهد دخل عندي الدكتور اسامه يقول لي تصور انا بسال الطلبه بقول لهم بسال الطلبة بقول لهم مين الائمه الاربعه يا مشايخ مع اشناويه ازريه عشان يعني الانسان يبكي بدل الدموع دمن مين الائمه الاربعه سكتوا سكتوا مش عارفين مين الائمه الاربعه وبعد كده قعدت اعيد عليهم السؤال في قام واحد كده طالب وقال لي ايوه يا بيه ايوه يا بيه بلغه الشوارعيه وال ها كنا زمان نقول يا مولانا يا سيدنا يا سيدنا الشيخ الوقت يقول لك يا بيه ويا عم الشيخ عم الشيخ حاجه كده فيها غلظه او يقول لك يا شيخ جايبنا من السعوديه كلمه يا شيخ دي مش مستورده مش عندنا فبيقول قلت له تفضل فهل ابو بكر الصديق ابيه معاه ثانويه ازاريه خدها بالغش يعني نجح فيه الابتدائي ست سنين واعدادي ثلاث سنين وثانوي ثلاث سنين كل ده بالغش مشايخ بيغششوهم لهم على الصبوره وينقل مش عارف بيرسمها وبس وخد سنوية ازاريه ومش عارف الائمه الاربعه بتوع الفقه لانه لما درس درس كتاب اسمه الفقه الميسر لسيدنا الشيخ دكتور طنطاوي عليه رحمه الله فكان عامل كتاب بعيدا عن المذاهب ونأمل ان ربنا يكرمنا ويعود المذاهب تعود مره اخرى للازهر لان الازهر هو الجهه الوحيده التي كانت تدرس المذاهب الاربعه في العالم كله واحنا طلبه واحنا تلاميذ في معهد القاهره كان فيه فصول شفعيه وفصول احناف وفصول مالكيه وكان فصل تقريبا حنابلة كنا ندرس المذاهب كل الناس متخصصه تخش كليه الشريعه تاخد بقى المذاهب المزا... الاربعه شوف في مع مش عارف مين هم ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد يعني افساد للتعليم في التربيه والتعليم وافساد للازهر تماما بحيث يطلع الخريج لا يعرف يخطب جمعة ولا يعرف يصلي بالناس كده صنفان إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس منهم يا سيدنا النبي العلماء والأمراء صنفان إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس العلماء والأمراء فالتخطيط للازهر وابعاده جرى من سنوات طويله بعدما كان هو المهيمن على التعليم في مصر المهيمن على التعليم في العالم العربي المهيمن على التعليم في العالم الاسلامي بداوا ينشئوا ايه مدرسه القضاء العالي وانشئوا جامعه فؤاد الاول وبعد كده بقت جامعه المصريه وبعد كده بعد جامعه القاهره وراحوا جابوا المستشرقين من اوروبا يدرسوا في جامعه القاهره هما اللي كان بيدرس مين المستشرقين امسك اي كليه كده وشوف العمداء مين هتلاقي دايما السلان الفرنسي ده فلان الفلاني الانجليزي هما اللي كانوا اساتذه في جامعه القاهره كل ذلك من اجل سحب البوصات من الازهر من اجل سحب البصاط ما يبقاش هو اللي بيعلم كله ويطلع بقى كله بينما في الفترة دي كان الازهر بيدرس العلوم الكونية والعلوم الرياضية وإذا كان عبد الناصر له من حسنة فهو انه أنشأ الكليات العلمية داخل جامعة الازهر ليه؟ عشان يعمل موازنه زي ما أنتم فاهمين ده بيطلعوا الأوائل يخش كليات الطب والهندسة والصيدلة والعلوم مش ولادنا احنا ولاد غيرنا ولو استمر الحال على كده ما كنتش هتلاقي مسلم له مكان فجاء عبد الناصر وعمل كليه الطب والزراء والهندسه كش الزرع لسه الطب والهندسة والعلوم وايه والصيدلة وكان الأمل انه يطلع طبيب مسلم يجمع ما بين هذا وذاك للأسف ما جاش المستوى المطلوب لكن لعل الله سبحانه وتعالى يصلح الازهر ويصلح الأزاريين ويولي علينا من يصلح ويولي علينا من يصلح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته